Nalhandalillah, nahmaduhu, onastarinuhu, onastarfuru, onnahudubillahi, surura, onfusina, onmin seiya, tiaрмаarina, onnahudubillahu, falah mubdillah, onnahudubillahu, falahadiala, onnahudubillahu, onnahudubillahu, onnahudubillahu, onnahudubillahu, onnahudubillahu, onnahudubillahu, onnahudubillahu, onnahudubillahu, onnahudubillahu, onnahudubillahu, onnahudubillahu, onnahudubillahu, onnahudubillahu, onnahudubillahu, onnahudubillahu, onnahudubillahu, اللهم صل على محمد وعلى آله وآصحابه ومن طبعهم إحسان إلى يوم الدين أما بعد عن كسو جنائي تفصيل في قرآن كي كريم برسي جنان نوخ النوغة بالله بنا آيات دافرتن يكوء من سورة يصير قال الله تبارك وتعالى وآية على مدويه. أيذاب صلاهوم للعباد ضومادا وسغناتي اننا انغه حملنا انقاطم ذريه تا ابيالكود في الفلك دونت ان ققن دونت المشقوني اذاتكا يدنيا لا بوخيه وخلقنا وهن وابو ري اللهم للعباد ضومادا من مثله دونت ان نبو حال ولم يهي ما يركبون وخي قران وَلَنَصَاحَبَنَّ دَوْنَهُ نُقْرِئُكُمْ وَمَا شَأْنُ إِنَّا ذَاكَ دَوْمًا سَارًا فَلَا صَرِيخَ مِثْلُ غَرْغَرَانَ اللَّهُمَّ مَا صُغْنَانِ وَلَا هُمْ ذَاكَ صُرَّ مَا هُنْ يُنْقَضُونَ إِلَّا بِذَنَابِنَا لِشَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ شَيْءٌ شَيَّالٌ كَمَا لَا رحمة الله مننا أنك حقا أنك أهاتي إيا ومطاعنا الرحين إلى حين وقت إنتي لغة جار الله الرحين إلهي وينه سبحانه وتعالى نقول نوشيك يأد الله بادان أميد كستو كميدة هدان قلبي فرنك فيلنو أنك فكرنو أنكو غرق كرنو إلهي قد غدي سوح والبقو أودو وإيه كميدة هدامة بنتي نصار موليو Ida uhu nisuphana, wa aja wa kabar mukadana, anna hamalna eja hamluna misterikala kada la linniga mutazamu akara, wa aja to ma ara matwee, aja ta solahom lil ibedi abdomado ta usub ma teimakan amkadik, anna hamalna inankaatmaid durija tohom, abdomado amebberu evankeetjuge, abajalkut, lafdu Duriya. من الأسماء الأضداد وحي كميت هاي أسماء دا أو قلت ما مع دا المعاني اسكهورتشهد لما معنو اسكه سهورتشهد وحي كلمات الله استعمال آل الربريين العربية وحا كميت درية هي من الأسماء من هي من أسماء الأضداد تطلق على الآباء وتطلق على الأولاد أبياء الكنوالوي طلقوا درية ليلة arur tan waluugid la qooduriyay layila labadaba hal hader waxa loo rajeeyaa abayaalki maahaynaa damaan bil aadam kabulka korkiisa ku nool waxay kasoo jeedaan bakii mu'miniin taayay doontii nabin muxluugo qaaday hal qof kale ay dunka kumari bakas umba marka in ilaahi wey ina subhanahu wa ta'ala dum وابقيه دويو يعرب كبل الحدود بيكركوت ومرسيو وقطره من قطره الله واوات صارت عقل قبل ادم كله فهمناه شيء روس بيهدي اللي غريدو هوس طقا اكركما صبي اه شيء اولس بالقاب بيكور سلك ادم لكن رب العالمين وقو اوودا وحو البا وعنا كلمه دونتي انت لقد غري دنيا دوغا وحل الله وحي الله وضط على حيوانات يا اراض اه ايها الذين ذكرك الصباين الى قيام صح واسس مركب مركبكو مركبكو كونه قصي صبينه وقسي حبدين او بيها جيحه او ظلمره او anna anag wa hamal ma inan qadmay duriyatahum wa kahiba jura abayal ku fil fulki doonti nabii muhammad ku qadmay doonti al mashfuni eda e, -e wal hayawanat doonti lag iyo wa khalaqna wahanu abu raylahum lil ibad daababa min mithlihi min mithli safinat nuuh nabi nuuh doontii saal ulad yahay ma yarkono wahai quraan sibo kara wahanu abu raylahum doon ma hanen tasu doontu go horeirey eh lakin dooma kara abu raylah wahiyala kare toy quraanawu abu raylah al ilm ya qabla ku fasirey wahiyalah kare sida geela o kale iya dadan dadii kekalo la korayoo qana waxayna maya wa wuxuu doon ya markab uu ka dambeeyay ila taas oo weeydii doon ama marka badal lagu maro waxa khalaqna wa huwa abuna lil-ibad bi ad-dhomada min mithlihi furki doontii nabii nuuh oo kala yahay ma yarkabuna ay ma yarkabunahu waxa ay quraan dadku ايان او ابوغني وإن شاهدان دونو إلهي لنغوريقهم وماشعينينا دادك الدومه سارن نغوريقهم وحن ماشعينينا دادك الدومه كتيره ودومه سارن وماشعينينا فلا صريخه ميت او گرگاران اللهم بات او ما صغنان حتى ننبو دونو انا الماشعين ميت او گرگاران او ما صغنانين الصريخ وفعيل بمعنى مفعلي اي مصرخ اي مغيث متو وهو من اسماء الاب صريخ نوو كلمت يهي اسماء لابا معنو اسكسو هرتي الدعرابي قلو استعمالو هل كان وحلولتش الى مصرخ مت جرغارة يا اي مغيث ويطلق ايضا على الصارخ waa kaaro lugu id laqa mitka qayliyay ay mustaqif mitka gargaarka balba asagana sariixa leera mitka qayliyay gargaarka balbana asagana waxa leera sariix laba macno iska ki dalbana iyo ki gargaaray labadaba sariixa arabiga leera ma shayna nadat ka doomah فارا صريخ المتوغر غاران اللهم وما سوقنا مين وراهو دكاسماهم يوقدون الا بتباديه اي شيء من الاشياء رحمه تنتصعط ومستطنى مستطنى منهم من اعم الاشياء اللي كاينه سببك للومات مراكيم تكون سفره يا دومه بتباده وحلو بتباديه وان يو غير هي وينو ففول بوقتي ودنتوو طلق غاري قف كاس وقتك يسلو غيرو لكن دون انتصارن مراوحه بعيده اما المركب كان انتصار اجي تشوفني ضماتاي هاداي طاصو سي راه فايل ما بي اكتريني بطا كبحا لكن بضكام بها متول بوقتي الله او قري حتى وقتي لا غارين الله سبحانه وتعالى اسو اجي كوقدر عيدنا كما سوور مري كرت. ساس لوتب بيدين لوغو بضبينه ولاهم الضوم بما ينقذونك ولا ببديديو اي شيء من الاشياء شيء سيعلق كبده درتي سلوما ببديديو الا رحمه تنحريس وماهنه وحلو ببديديو ونحريس رحمه تصومنا حتى انت لا يجر لو راحينا قال تعالى إلى حجر وآية حرامة آية صلى الله عليه وسلم وصمنا تعاننا أنك وحملنا إنان قادمي دروية توم آباء في الفلك دونت نبي المحنان قادمي دونت المشعون إلي بوحيه دوتك يدو يده يدوكاك يعلابته لك بوحيه وخلقنا وحنو أبو رايلو للعباة الدعم من مثله مثل فلك المحن دون تي ناد نوو خال حال و ياي ما يركب روخ اي قران دوما كلي يا مراكب ايان و ابورني واي نشاطان دون نوغريبون و ماشينين ناس متك دوما ساران يا فلا صريخ مدوكر غير ان الله ددكاس ما سوقنان ولا هم ذكر الله ينقذون كول الدبادي و لا هم ذكر الله ينقذون الا الدبادي شيء من الأشياء اللي نفت باديو إلا رحمة النحري سرتيتهم با اللوفة باديا رحمة منا حاجة نكاهات هي ومطاعن الراحين الى حين ووقتي انتي لقيت جعل الله الراحين قال السعالة الى وخيري وإذا قيل انبرك اللهم للكفاري قال هذا اتاقوا اسكيل عليو كباقة ما شيقي بين ايديكم ورتي ان اهاضي او من العقوبات النازلة على الامم الماضية القوبات انك يكون حيوم به من وما عذابك ان اسكالالية خلفكم جذالك ان اهاضي من العذاب في الآقرة او اه عذابك آقرة مركزيز نجويرا لعلكم ترحمون السلح انكم قلنا اسكال عليه عذاب الالهي اقرئ حقوق بدء الدون جوابك اذا ذا محدود فاعرض واتستوي مع اقبلانه نصله الالهي وكيت سرائفه بامان لك فهمك جوابك رسله ايه من ايه ايه ايه آيات وامين آيات ربهم رب واياتي سكمت ا الا كانوا حال ايها بهم ام ما هن محردونك وك الا كانوا حال ايها بهم ام ما هن محردينك وك تشاها اياتك استلغو و اي كتشتا ويذا قيل امرك لغير الله قالوا انفقوا مفقه وحكف حيه انفقوا بحية مِمَّنْ شَيْءٌ وَحَكَمَ رَزَقَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ كُرِئْ سَاقِي قَالَ الَّذِينَ كُلُّ وَحْيٍ لَن كَفَّارُوكَ قَالُوا لِلَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ مُحِيطُونَ بِالْغَيْبِ إِنَّا مُحِيطُونَ بِهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِوَقِيدٍ مَن قَفْلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ اللَّهُ دُونَ لَهَا أَطْعَمَهُ وَقُودَهَا إِنْ أَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ فَمَتِّهِدِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ilaa uu nooga waramay gaalada malxabay booda siday aakhiru baa u alaaya u taverdereen u qiranayaan iyo aduunka siday malaxa ugu teegayeen ugu madah taagayaan baadida aad ay u kala fogte uuma aaba yeelan waxa weyn dalalka dunuubta ay ku dhacayaan waxa ay sameeyeen uuma aaba yeelan ciquubada adduuro soo degdayda iyo xadaabka aakhirana قال تعالى إلا وحويري وإذا قيل مركا اللغويرا اللهم للكم فارق اتقوا اسكايرا لي وكباقا ماكي بين أيديكم هرتين احاضي وحياليه إلا حايدينك هرتين قوام ما قبلكم من العقوبات النازلة على الأمم الماضية وحوين عقوبوينكي سود دقي اي كود حايدينك هرتينك هرية واصلت ادم كي قوم نوح لوو هلاغاي خير عاكيل لوو هلاغاي خير سمود كووي لوو هلاغاي اي قوممكي كرول لهلاغاي ويخي كو دخووك تله وروحي يو كلا اسكا اراني اسكا اروو مهن ذنبكي اي كومو تينو كله حلكمان اا ذنوب تلوو موك تو عربه عله اي عاقابكا اسكا فغادا وما خلفكم جلالتي نوح اهنا اسكا اراليو كبقا وما خلفكم اي وما بعدكم من العذاب في الآخرة وحا ان انكتبا باي عذابك آخرى اسكايل عليا او عذابك والصباب اللي قمت على الدنوبة اكتنا ساس مارك اللي قولي راه لعلكم ترحمون اللي كاي ترحمو سيلا انك قلنا حريستو اسكايل الدنيا عذابك آخرى الدنوبة كنتا اعرضوه جيسا مو هو نقاط wa cheestaan aw wa ana al rek cheestaan inahu subhana wa ma min ayatin ayat ayat was min ayati rabbihim rabbik gud ayatki sa kamidha in la kanu ala ayhabin ma har muhridina wa cheestaanha ayat dhaman ayat ka laysa sidas wa cheestaan wa ay sum ku ana qadan wa la allahum انفقوا بحيا مما وحكا مذا رزاقكم الله الله انكم رزاقين مركا اللي غيره وارمالك على انسييه مساكرين وحكا صييه وارربك انسييه درتيس وحوو بحيا قال الذين كوي وحي ردان كفروق قالوا ذي للذين داتي المؤمنين تاها او وحديا الهضلية انه اتبا شكا قالوا للذين داتي وحي كوي ردان آمن وحقر هنا ان من قف لو يشاء الله الله دو دول لها أطعنه قوضلها وعي له هذا المؤمنين هو أقل دانتي بكان فقرانا يا فقرانك نجي الله انا جندي اقليات نجي الله يا إلهي المشي أدي سوافقين اليه قف كانت الله حوله أقول تلك الله واصيله ما دام الله أفقير نجي أقول تلك الاسلام غاب حينانوه سينة آآ سيد الله أقول تلك الوالنه أهدا لا سيلي آه كيف مم. إذن كمؤمنين تعبق أو الظنالي أوف إلى هذه الفترة قلت لك اللهم يتحلق فيه إلى وحير السبحانه وإذا قيل مرك الويرة لهم قال الله أنفقوا وعكبحيا من ما كي رزاقكم الله الله لنكم رزاقين قال الذين كي وحي ردا كفروا قالوا بي للذين دكي وحي كي ردا آمنوا حقرهم أيين. أن ندعموا مقودر إما منقف لو يشاء الله الله حد دون لها عدمه وقودنها ففد الله ضر الى قوديو او وصيلها لكن حتى قوله العام تصورته وهي دا ايت الله يدور مقب قسه وحسيا ان انتم مؤمنين ومتي دين اي يراهدين الا في ضلال باذ يهتون ما هان ضلال قوم Kala taale ila wuhuyir. Waidhaa kile märke lugu ila allahum liil kufari kaalada. Ettaquu iskaila lio Ma ki beyni di Kum horti na ahadhi. Eil ma kablakum min al-iqubati nesileh ala l'umam ilmadia. Iqubayin ki horti nadbahaid. Ea umadihi tegeikuddegei kio kaila iskaila lii. Oudunub taikumutem o kaila tahasameinina. وما خلفكم جلال كي نوحا هغينا اسكا أي وما بعدكم من العذاب في الاخره عذاب اخر اسكا ايراليه ودلوب تلغو مدنها سمينا لاعلكم ترحمون لكي ترحموا سلالكم ونحريستو مرك سدس لو ييرهدو وما ومتتيهم غالهه امتي ما دون الهي رمن ايه ايهت من ايات, آيات, آيات. آيات, آيات ربههم هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ غَالِبُوا بِالْحَقِّ إِنَّمَا غَالِبُونَ وَإِذَا أُنزِلَ عَلَيْهِمْ آيَةٌ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ لو يا شاء الله الله الدود دوري لها أي اطعامه قفقاً إلا قودية اللي الدود دوري لها اطعامه قفقاً قودية لها مياً أربط أدقودية إن أنتم مؤمنين ومتهدين إلا قيد دلال الباضيكو وكوسوغاً ماهاني دلالكو مبين بجين عدد هدوية جهدين غالطون مجرطان آدقوا وحاً لبوسي امتحان لبو امتحانة إنات كاشوك لدو مسخين كاكا قودية دو هذا هو تو الى الله ابيك هو امتحان من كان قفل قد يدوكم انا لكن وحا لوق يري بل اين صبره يير ارج قحاصا وامتحان اذن هو قال تعالى الى ويقولون قالوا وحيلههم متاق قرمؤ هذه هذا الوحده بلقات كان وبالبعث إلا إذا صبت حين الله بلن قادها إن كنتم أداتي المؤمنين أو صادقين قولت تعالى إلى وغيري ما يندرون أي ما ينتظرون ما سبعيه إلا صيحة قائرة أي سبعيه صيحة واحدة تنكلي صيحة تأخذهم قبانا والحال نقبانا هم أي دوري فلا يستطيعون أولاً من يتوصية درداراً على ما يملكونه. حوله دي يهنتدو دي أكثر درماً. ولا يرجعون مرء الله داناً إلى أهلهم إلكو دي. إلهي وإنه سبحانه وتعالى وقل نور شيخ يقالباً. آقيرو إليك نحضو. وحي لطي شيء عن سورة قلعه. سأستراد ديت أيها وحي لطي اللقب تواق غارماً. إلهي نصورة الشورى وحكوم شيقة يستعكل بها الذين لا يؤمنون بها قيامها وحدك دكسة ضدكاً رميسناً لكن ذكر رميسان ويكوّل ولا مركع ابصداء ويقولون القالة وحيليهين مطاق ورموها هذا الوعد بلنقات بالبعث الله بلنقاتها إن كنتم الداتي صادقينك ورشيقة المؤمنين إن ضدك الله صبحنا قال تعالى إله إله إلا الله شوابي ما ينظرون أي ما ينتظرون سوء مياه إلا سيحة قيرو أي سوء ينسى سيحة وحيدة تنكيري قيد سيحة تأخذهم قبانة والحال نقبانة هم أيهو يخصمون أي دوري ينمور مياه قيرتا سبحان وحلو رجي دوابون لغتا واجينة أو كوبات ونفقد كوبات أو لغتا واجينة نفقد آس أي علمو ay oo laga dhawaajinaha ayay laba qown kale yihiin sida aafidku u marsad dhnafto iyo lee mid de koob wa mid badbato ay soo hayaan wa mafqatu al faza wa an mafqara ay arga dh haya wa arga dh haya laakin nifku ka baa iman marka iska dibatan kale laga dhawaajinaha nafto ka odbixay mid badbato subahna انفقت الصاع يانفقت الفزع واكمتوي تارجغ غاره نفط كربحيره مركا افرتن كبد ابن وعوينتي كلا لا دواجينا او لو سو بخي او لو سو نوراين مركا قيلد لو شيغا وابونك بونك وييس ما بيكا شيغا صلى الله عليه وسلم جيس كاسو اف قصاص وهي ملائكه اسرافيل والعيصاره مركا هلمروا كدواجينا انت سي سويهي مركه وكدا واتينا بالضبط سي عالي هالسغنور سوقي تشوغا بطو وورايو مقلا نبي صلى الله عليه وسلم كتل ما ماي وان من باطل غداني يا من مركه غدانا او مرادو صبحنا واتانا مراد فيريس كفير مراد صلى الله عليه بي نقتيام وحا كميدو اي كبعهيد نيمان جيليس كشورن يوفدركو ادغتين جيلي وورايو قيبو مرله سو ديري وك مره يقسم روحي طاي سيده عادغه في اعلان السوق يمرود تشاكرستان ايجو دورا هي او وركه اسدافسانيا او بيعي يا غلاشدي يا من جرو ضمه شيء ساسو ما ما ما ين تيرون الناس سوبيا الا صيحه صيحرا سوحده كليقه صيحرا سو تاخذهم قرانا يصا والحال ما قرانهما يبو يخصمون اي دورا يمرميان في أمر الدويا كمرميا من البيع والشراء ويتكلمون في مجالسهم اي دوريا اه او في امر الدويا كدوريا من البيع والشراء ويتكلمون في مجالسهم وفقيهو ميلها فديكو ديركا يا شيقاينا ايي كول دحينا فلا يصدعون دت مرك ما ووريا توصي كنداردارا على من نبي رسول الله عليه الصلاه هو دايرون فلطاها طابن لذهب بردار ملك اولي معني دايرو مدياكسي دايرو ما دا يقول ما راهي دار ما حنبو سو ديغي اه ابا قرشابير كو دغسان ياه عقبتو وداعيلا و بخي ترتو ان حتى اي سون فو سو و او اسليه يمان طاب بما تطوحراك على امانه ورع على كيال ورع على كيال دين لكن اي هي قاوه قفر اشيغ مي ها أنا لحظتني، أنا كو كيلة دونه، سأسوق وضع قد تعدنا حيثاً، بقول الله أمانا اللبطي وحوة يا قبلنا وأتكون جبتاً، يا كمسولة، يا كمسولة فلا يستطيعون اوودي ما ينددكو توصية درداراً أو أيكاد دردارماً على ما يغلكونه ولا إلا أهلهم يركحون ولا يركحون اونا الله ومعين إلا أهلهم يلقونه الله يجب أن يكون مالسوئاً مالسوئاً مالسوئاً، ومشي سيفولاً حيثاً قال تعالى الله هو الوهي يقولن قال وحي اليه ما طاغرموا هذا الوحده بل لقد كان بالبعث صبحا فلا يشك إن ان كنتم مؤمنين وهداتي صادقين كو قال تعالى الله هو ما ينتظرون اي ما ينتظرون لرجعه المسوغير الا صيحه قراءه يسوغير وملك اسرار رب كنوا قد واعيو صيحه واحده كل كده صيحه ستاخذهم قضاء يص والحال قضاءهم ايغو يخ يخصمون أي دوذيان ومرميان وأي كدوذيان في أمر الدنيا من البيع والشراء ويتكلمون في مجالسه فلا يستطيعون مأوذيان توصية داردارا أي كبر دارما على ما ينمكون وحي ما مليئ ولا يرجعون أورى الله رميان إلى أهل مهلكودة وأنه في قواب الله أفوفي في الصورة البنكية الله أفوفي فإذا إسلام مركيبا هم تكي قبورة كجري ينسلون ويسعدك دقياء من الأجداث في حقودة كسود دقياء إلى ربهم حق يساين سود دقياء قالوا قالوا يا ويلنا هرقينيو هذا أولاك فحد وقت قادر يساعدون مما عثر علينا كسرى البيحيه مما رقدنا كيف كياغي يورد داني مؤمنين تمكثوا هذا بافغان ما كي ووعد الرحمن الله الرحمن كا وبلن قاوي وصدقوا اينا الشيخ المرسلون ترشن لا صادر ان كانت ما كانت ما حيث لنا سوى حدة تنكري جيدة فإذا إسلام مركبهم أدوما دي كميع مجموعون وكوالي سوكاني مخضرون وكوالي سوى حاضريا لدينا أكتين الو سوى حاضريا فإيقالوا فركاس أوى فاليوم ما لا تظلم النفس نفل الظلم ما فاليوم ما لا تظلم النفس نفلق الظلم ما شيئا شيئا ولا تجزوا غالا من لا ينفعه إلا مرئيو الا ما وحي ما كنتم بها تنعملون الى الصميدى نفقلي دمبي ويتو او حدا رحمه نفق الفزع ارججحا وامدكوبيت امر كدواجنا مكاسا لرججحا كديمو كدواجنا ولا دمرى ولا نفقت صاحب تر وامدي سبحت دامر رحمه كتوكن والله بابا هبتروا تيس واملك اسراطيرا يمرك لك دواجنا هل مر بك قبورك سياحيا وانفقوا والله افووا الىه في الصور بنك ايالا افو فاي فاي اسلام مركي وهم ايل مقبورونا بك قبورها كجيري فايدا اسلام مركي وهم ايل مقبورو بك قبوره كجيري يانسونا وسود ديك من الأجداث قبوره كسو دك دكيان إلى ربهم ديك ربكو دك دك دكيانا قد قلب ربهم هورستاغو حصابنا مركاسي وابو كبرية هو إنكري جري بعثي أولي جري متى هذا الوعد ان كنتم صابقين مركاسي وابو كبرية مركاسي رنتكو عداتي أيها أول نقابر قصاري بلكو قبعي قالوا وحيري هذين مركاس مشرقين تاما كفرابي Ya weile naharara ge n heda a wenu ka faxdo. Hera geni woktika wee choga ankula yaabna bak na ime. Hera ge mu haddu wokti ha wekt giuwa maka bakqaana he enhe Ya we nahara ge heda a wenu ka faxdo lita aje minka Baan kw yaabnee no iime wot gagi we ماما افانا يانغا سوخيه من مرقدنا المرقد والمصدر اه مسل رقدوي هورده ديه يانغا سوخيه واخا كلا برنامج لا ديقو بارفو مكان ولا رمير مرقدنا مكان وتشيف كليك لكن مستر كافي عن مستر كافي عن مركه وحا ليضه هي تشيف كا يغي يانغا سوخيه شييف كا يغي la ga jowre cabxiya mufasirn qalu horeeyay ma fagaa qur uu duun ka lugu roga markay tacado wax yar aan naarta laga fuubeyno ka farada qubura ku ciid wax yar ma ka taqta sirayni deegud siray markasa yugo wax yar waxa la faran wuxu dhillaa dego خلكا لواحدنا و خوليه ما يحل مرد العلمتيرتي مركه لن تقولهم من أننا تو pile من مركبنا القرى يقولاتهم الذي يقولون За مركب Fe من التعاو abonnين � أض还 تقدم من هذا الملائك الذي يحولوناتهم من التعاو من النساء المؤمنين tense فعل Hayır هذا يع 생كم هذا يعجبنا في القررة فإذا يعجبنا في وعبءوا بلقاضي ارثمن ولا لهم حيصه بلاد كدفتن دخا كدفتن معناته واحد بلاد انكرتنه وصدق المرسلون رسل شرفاي شيغن واكو نو شيكرين لي صبحنا واكاما سايسي لي الى كانت كانت كانت ما كانت ما الا صيحه قيلوا بهاطي صيحه واحده كليدي ارنت ايغا اي واحد وين كليديين ايضا مترا و كنا قرافا اين المقصور مر كان تعرضنا كن باب انه مياه الرسول الينا ممان خمر ملك بوكه كدا واجنا بس اه وما امرنا الا واحده كلب البصر حلما وبتاجيها ضمك اه هل كمر كدا واج ضمان وكصبح القبور In kana ما kaad ما aysan ahamin i aada tuhum,ë kal soo ciinteleo ayna ilaa say xapanqaira u bayahaatay. Saye hadda soo مركبهم ciidatin keligeedda, fayda isra markii bahu aado mabi canii q macmu uura waq wau ke x toqma mana soo dha. Muxdaruna waa kuwala soo ca diiyay ladayda ماذا يقولون فيرنا ويقولون هؤلاء مريو أعمال صالحة هدولها وماذا يقولون فيرنا ماذا يقولون فيرنا على الفيسية كموكة هورتي سمنارتي جهنمه كموكة وحكا لا تلمع رب العالمين عن حصابنا مركز إلهي وينا سبحانه وتعالى إعلان بحنا وإليه ما انتقف لظلمين مجم إعلان كان صباحا فإنه قالوا وحل ليه فَاليَوْمَ مَّا أَنتَ لَا تُضْلَمُ نَافْسُونَ نَفْلُقُ ظُلْمِ مَا شَيْئًا أي شيء من الظلم نوع الظلمية حضرها مع الظلمية حسنات وصميسة واحدة من الوائي مع الظلمية دنبي وصميسة حضرها إلا صار لما دمت نمر بحيث إلا بحي. أنك أصبحت إلا أنك أصبحت وَلَا تُجزونَ مَنَا اللَّيْنُوا كُعْبَا لَمَرِنَا تَاسُمْقَالَ دَا الْبُلِ mu'miniin tawxu waxay sa xaqaysan alaasiina fa dadka mu'mininta wax lagu aalmarinay waxay shaqaysan kaliya ma ah hada wiira toban لكن قالوا انت سمعين بصلوا أبا المرأة هذا الشيء لهذه الضرمة مركز لليه ولا تجزون من الله يركوا أبا المرأة إلا ما وحماهنا كنتم أظهرات تعملون إنا في سمعنا قال تعالى إله الحي ومن في قوان الله سور البنك فإذا إسلام مركبهم أي المقبورون كوي قبورها كجري ينسلون ويا ديك من الأجدات قبورها كالسودك ديك إلى ربهم قد قد انت كايسو دقدقه يا قالوا حي هذا ماي صاب بها يا ويلنا هلاكنا هذا اوامك فحظه وقت قال جول جو حدو جري وقت انا انغ هلاك سنه بلغو دخداي واوقتا من بعثرينك سو بي من مقدنا تشيفك يا هذا فيقول المؤمن مؤمن انت وحيله المركز هذا بحث عن يس 7 ما وحيوه يو عد الرحمن الله أنه حرصة بلاله مبالا قادر وصدق المرسلون رسولنا رميشيجين إن كانت ما كانت ما إسانهاني إعادتهم ذكالي سؤالين تلسؤالين إلا صيحة تنقيلة أيها التك صيحة, صيحة تنقيلة فإذا إسلام مركبهوم الضوء مضي كميع مجموعون وأكو الله سكوكينا محضرون وكوه اللي سؤالي يو إلهي ريلا ايل فالقال اللهم وحال فاليوم ما انط لا تطلموا نفس نافلاا ظلمي ما شيء ان شيء ولا تزوروا قال ما لكم قاول مرين الا ما وحي ما كنتم على ان تعملون ان سميدا ان اصحاب الجنه ان اصحاب الجنه جنات اتى صاحبك اليوم ما انط قال اي هادير. في شغل مشغول اييكم سغيهن اربعه حدي الجنه مشغول سيه فاكهه وورقي صنع هم قد اهل الجنه ايوه ازواجكم حاسسكم وغضها اهل الجنه في ظلاله هوس اييكم سغيه متكنون ويكون دقيق سرر على الارائك سرير غضوب يرف اللهم ها عصمناك فيها الجنه اللي ذا حالك يا هذه ولا هم حين تنوحوا حسم ماي يبداون واحد بالبلاك سلام اللي بقل يا صماتي فيقال اللهم وحلل لي قولا قوم قول, قول كسم ربي حق ربك هذه ربك الرحيم كن حرس صدق الى وينا سبحانه وتعالى مركم وغسو رمي وحي وحويان قبض صدري كوي ا ادوكن شهواتك مفسد كعيل اي عدو لا دغالن نفترك الشيطان لا دغى الله ما لته اله لكل من فرحت بان معى اله لكل ما ينعن له شيغا الى وخر سبحانه ان اصحاب الشمات تشنات اصحاب الشمات ربك شمات او صاحبك في شغل شغل يشغل في شغل مشغول يكسرين وحان أهل النار سيستويك مشغول سيح على حالك يولولك يولبهارك يهوك يبعيك كييري أيها بما بغربك ما هيان لم يعده دائما سيستوي قل كام بالفير دائرة ام بالفير ويبقى نصيد قوق القرى فير وحاول انبال سبيل تنصيد الله سيحظه فير وحاول ينرقى أهل النار يبدو ماركي أهل النار والله سيكون أروسي وحاول ينشقده دائما مشغول سيح إن أصحاب وحي وين جننا بطك وصاحبك اليوم ما انت على اي في شغل مشغول يكون سغييره وحي كمشغول سنهي وحا يكون سغينا النار من الأدب هوج اهل النار حيث واكم مشغول سنهي واكم مشغول سنهي الرقاد والعروس تكون مشغول سنهي فاتهون وفر وأن المعيسانيان هم رجع أهل الشنها إذا كانت أزواج محاسسة قوة قبله مؤمنات كاها يأدون كسوشة قيسة إذا قبله الشنها الغوء أبري حور العين وهو ينكواس في دلال محاسيان اسكي لسولي جيدة هو وين مرحب بذن الشنها اسكي خوز شوغان متاكيون ويكوه كدن جيفسان يا قفا كيرها بطبرة كمودة كيرها بحصول كمودة كيف نتبصد أساق على الارائك سريركم دوبيله ارايك وجق قريف اريكه وعلى راس سريركم مركله ديمو اي يا عقل ياف لا قورتي سان ان مركاني عطناس لكن قف مركاني عافو كل عقل يرى تكريوي لكن مركا عمل خير يروح بدموا هضاض في نظام واركي كرتان مثل جوجل انتا غسوا بالفيري وحا كيرادا محل لو لا جيده ان حاجته سرير are kabo wa hajalka sarirta oo aqalka yara pulu aqal yara pruq balan wa oo sarirta bis qariri oo soo mar kan caabta kor oo leeso deene la keenso marham la laadama aqal yara pruq balan waay meel lagu galuleeyay markaas iska xidhan albaabkiisa aa qolku ihin sawu sawirta kaliyo aqalka oo saahra marka sarir fas ya barkimaha موتاكونا واقوة كدن جيفسنا على العراعيكي سريرة جنطوب اللهم وحاو صغنا به أهل وچاننا فيها جماذا بحيدة حال أيهابين فاكيهة وحلوا راحيته فاكيهة خدارة وحيا لها راحيته وحيا لها راحيته ولهم أهل وچاننا وحاو صغنا به ما يدئونا وحيا ايهتان وحيا بالبداع قلبكو روحا كل صوت عهرتوده اه وحاو الله وحيا بالبداع وخا تمام ما لا اله الا الله غرتك ما لا اله الا الله انا وخاص سكت عاد حطيبك ويسقط على والهم هنا اه وهي وقت وقت انا لكن وح الله واخيرا ملي كاتبتو شيء كغو سو ضهو تلامو مو انا على الله والله والله الا هي نقول قال تعالى الى هو سلام سلام تم ما سالك سلام او سمات سلام رب العالمين سلامي سلام أيها سناط قولا أيها فأيها قال الله وعلى ليه قولا قولا الليه قول كاسا رب رب حقسكاها ربكاسا رحيم أي رحيم به أيها قولنا حيث بدا إن أصحاب الجنة جنة أسعى اليوم ما انتحالي هذا في شغول مشغول يكسو بيه فاكهون وكو إنهم عيسان يارا حيسان هم رجأ أهل يهو اسو اتو حاسس كونه في ديلال خصوص ايي كوسغييه موكاقيونا ويقو على الارائك سرير غن دوب يله كركوت ايي كو دنجيغسنايان الله اهل تانوحا فيها جن الله دحيده حالك يا هابيه فاكيته وحلو راهي ولهم اهل تانوحا وسناوي ما يدعونه أي ما يقلبونه وخ الله وخا سلام سلام أيها السنة قولا أيها فأيها قالوا وحاليها قولا قول قول من رب رب حجزكا هذا ربك أصر رحيم أي رحيم الله من نحري سبدا وامتاز اليوم ويقول رب العالم للمجرمين قالوا وحيو كله وامتاز صعما اليوم منت أيها المجرمون قال صعما عن المؤمنين كصعما أ حريكم مان إن كل من ياابني أدم آدم عوتسييو ألا تد الشضان ش أاب إن الشضكدينكسون أدو لا أدون الأية أذاس مبيل البين الأداتي أدي ص عضع وأ الدور عن أاب لا كيريس لا عبرا صراط واجد قد كم مستقيم توسن وتشمل توسع ولا قد اضلا شيطان ولومي منكم دينك حالا عينكم ديين جيبلان جيل الفربان اي لومي جييل كو رب او اصل شيطان رعبين الى يوحلو شيخ يا سبحان قال بَيْنَمَا بَقِيَ الْمُؤْمِنُونَ طَاعَةً مَحْشَرَ كَمَا كَسَوْتَكُمْ غُرُيُوهُدِي وَعَرَسِيُودِي أَيُكُ رَاحَيْسَنَا أي يَا إِلَهِي وَإِنْ أَيَّهُ خُلُقَ لِيَ الْبَحْرِ غَالِبًا الْبَحْرِ كَفَّحَ كَفَّحَ هَذَا الْمُؤْمِنِينَ فَسَأَلُوا رِئْ وَمَتَازُ وَيَقُولُ رَبُّهُ كُلَيَّ لِلْمُجْرِمِينَ الْغَالِبَةُ وَمَتَازُ صُحْمَ ألم أحدث مركه وحوي وا قلب الذلاحين يبهدريط وحا لاليه بالانتي بالاو حساسينه معناته ان كديهم شيطانك عابدين شيطان اذبي وصباحص كفك استق ربي عاصي شيطان اذبي حدو كدعو معاصي الشيطان اقطع نور باعه ابدي الشيطان كقطع باعه الشيطان كل وين ما هنا قفسي سيهد دم كلوو شيطان اضحى وحانا امره وصيفا مركا حدو دم دغه اسكا الى علو دعه سنه حدو عليم اضحى الى وينه مركا سبحانه وتعالى قوله الا احد إليكم ادم عرورتيسيو الا تعبد الشيطان شيطان ابن ابل مر في بل الله و قفوا بل كان سوى حصلته شيطان اعبدك و بلنك اله شيطان الى ذلك سنوام حواطك و انك سوى ريطت ملائكه حابري ير اليه مر ربي و يديو ايريد بل كان يحضرل تشي اله تني عبدك انا انا حابري سبت عنك ما بنحرك مر ان ان امر فالنا كما هي شيطان مركا شايدان ها عابده وإنه كانت قوناتها وابلن إلهي اللّه كريه عابد وابلن إلهي لما ناس بلن وإنه تحسوا السلطان آه يا بني آدم ألا تأبدو الشيطان شايدان إلا ابنان عابد ميانا الله من أنت ومفصرة انه شيطانكم لاكم يدينك حالي اني سماه عدو واحد لكم تعادون كحالهم ما غزال سو تعالج انه شيطانكم عدو وعل لكم يدينكم خليني عدو ومبير بين العداوه عدو ديس وايس كعبدها وانا قديري اني اعبد يا رب الله منك بل انك اسمك هذا وفرس هذا عباده الله وحده لا شريك له ان الله تلي ديس وعن شرك الله سمايه سراط وواجد ومستقيم التوسع ووضع جنال تكتا ووضع رب الراليك الله وبلن كإله إلهي ولا قد أضل الله شايدان واللوميين وإلهي منكم بدين كالأير كمدهين كبير لن كيلل أيب اللوميين كيلل كاس وكثيرا فربدا كبير لن وكمع كبير شيلا الايلمي شيلا الشاسو كثيرا فربلان افلان تكونو ميات معهم ساع كيلو عقل مالك في الله العاصي سي اتقول فكرتين ان اب عسوان قالو تير ابو ري ان الرساق من انكه هو والله واحد من عيسى تقوسيه هذاك دليه هذاك صوب حينك ابال مرنا كاس كانت عسلو شيبانون فالمالك كبشابو شبن ابرقس Ah, je pense que le secours qu'on veut faire il est sévère, wahanaftu Ah, inna nafs al-amarat bis-soo, nafsatuk khalqana mak, shahawatuk khalqana, faqad wahakat. Saterti al-qaw al-waq wa shayban wa qaws, al Wa man taifu ambi ونهى النفس عن الهوى فإن الحنة هي المأوى قفك عن نفتي سيدي انت الرب ينهر سيدي يا سلطان نفت كجي تكأل يا واحق ايش أشعي اهنانتها شننا لا يدرعوا قفك والله هذا قال تعالى الهوحي يري وامتازوا صاعمة اليوم مانت ما ايها المجرمون قال صاعمة عن المؤمنين ومؤمنين تك صاعمة ألم أحد إليكم ميانا من القلاب اللهمين يا بني ادم با ادم عرورتي سي او الا تعبد الشيطان شيطان ابن ابن عابدين ميانين كلاب اللهب انه شيطانك لكم دينك عالين يسنا عدوان وعل القان صومبين بين العداوه عداوه صيحه الذهب وان اعبد دون اني اعبد ميانين إن كلاب اللهب هذا عباده الله وحده لا شريك الله الله كل دي سينات والله شريك يالين سراطه هو مستقيم طوصا ولا قط أضلا شيطان واللوميين مين كمدين كحالين كمدينه جبين لين كيلل أيو اللوميين كيلل شائسو كثيرا فردلا أفلا تكونوا مياهنا هين تعقلون إنه وحجران أيضا محاد ربي رعا سنلو شيطان أراده عقلي مليه دكاي شيطان راعي عقلين أغانيه وقال الله كنا نسمعه أو نعقل ما كنا في أصحاب سعيد إليه هذا وي قال يا و انا ماكل لها وقط ثا ده لا هان اامن اقل لحان اقل معنى هاين سيره كده كمان من هنا قال تعالى اليه وحا قال له لهي هذه ميدان جهنم ونار جهنم التي هي جهنم دي كنت ماذا هاين دي تعدون ان لي يبو حق ان اسلوها غلط اليوم من تغلط بما ذنب دينك غلط بما كنتم بسبب كوركم أهنشب آده هنشب آده هاتين سببت يتقلق مستريا كبير إسلاوها الشهنة قال اليوم من أنت بما كنتم بسبب كوركم أهنشب آده هاتين سببت يتقلق تكفرونا إن أتكفردان اليوم من أنت نختم ودبورين على أفواههم قالوا يا منافقين تأففيا الكود وتكلمون وحان الله ليس ايديهم بحموده وتشد وحيكون مقاطع كئ ارجلهم لهوده بما وحي كانوا ايها هيك يكسبون ان الشقى است قال تعالى انه وير ولو نشاء هذن دون الهين لضربنا واثرتل لهين على اعينهم منذوده فسبقوا وحيد دون الهين انو كترتمام اصراب جدك فَعَنَاصِرُهُمْ وَيُوسُفُ يُبْصِرُنَا وَحَوَّارِكِيَ وَلَوْ نَشَاءُ هَدَيْنَا لَهُمْ إِنَّمَا أَيَّكِ ذَنبٌ غَيْرُ نُلامَ سَخْنَهُ وَبَدَّلْنَاهُمْ وَقَيْرِ لَهُمْ عَلَى مَكَانِهِمْ مَشُودَ حَال أَي كِسْوَيْنِ أَيَّان بَدَّل إِلَاهِينَ فَمَسَّطَّعُوا مَأْسًا أَوْدًا مُضِيًا تَقِ إِلَى الأَمَامِ هُرَي أَيَاهَ وَلَا يَرْجِعُونَ مَرَّ الْلَاحَتِ إِلَى alla tanu ay buriyodaka ada ay ahlanarji jahannama lo so bihi wa lo so muti markasa lewaqtan cha rivede leviseri hatta kala ku oror hade yuqalu lil kafara gala wa hay la leyeh hadihi midanu jahannam wa narji jahannama allati jahannama di kuntuma biha tiltene dunka tu'aduna gala al gala بما ما هذا هو مسترية بما كنتم بسبب كوركم أحنشدي أدهاتين سببتين تكف تكفرون تكفرون إنكم في ذلك اليوم ما نقتم ودبو لنا على أفواههم قالوا يا منافقين تأففيا الكودة وتكلمنا وحنالهادل إذا أيدهم قموهود وتشهدوا ويكون مرقات الكاءة إذا أرسلهم لغوهود بما بما كي أيا يكون مرقات يكسبون ايه يكسبون ايه ما عند سيرنا كوبان ما وسورنا كوبان بما دنبغييكم قت كر كانوا ايهايب يكسبون اي يكسبون ان الشقيصان ان تصوح حديث اذا سيده حديث كصحيحه مسلم isku dayaan eree inkraa wehe ay sameeyeen markay dururta ay sameeyee eree inkraa oo ay tiqaba mooska qasila ka qaartaan markay isu dayaan markaas weey markaa afka la xiraa ee la xidmihi dhigo ubaha dhooyo ee ku marqati furaydo nabii kooyo sallallahu alayhi wasallam hadiis ka Anas ibn Malik oo wariyay anas waxu wuxuu wariyay malik markaa saanadigu qoslay ila gowsiis ay mooday Matkaana, Ma wuri mataqana matakana, ku qoslayo waxaan ku matakana, mataqana markaasana ilaahay iyo rasuulkiisa yaqaan mar waxaan ku qosrayo hiddabta bahmara iyo qadbi yaqoon maalinta qiyaamo dad oo aadoon ku rabbigiisa la dooday maalinta qiyaamo taasan layab agoon ku rabbi alam tu jirni min al-dhulum fadigaaygiyo soo igema adam badal gud illaati eh, lansh قال يا ملحو من المصحف وكيل اله الى يوصوا الظلم الى ميعاد بد باد الاولي مر كاس رب لي البلا انن كبر باب السدوه كبر ناس مر كاس اذن و اوجيه لكن كل ميس اوف مان واخ لوغه لخي كارما بك من هذا يمران كبرتي اه وحي موداي مران في حاجه كسعني اه مركي حاجه كسعني اه ننا لنم مقاطي اه لوص لوصو دميو غري تمام مقاطي اجي وا اوجيه نتكملو الكوبه ماركا سيرتلي ما مقلهدوا لباد كاس كاسو في القول او hmm. كانك في غرور يلا انا وسمانك دا هيتني كاسي قال كاس مسلم كاو شي غير لواد ديسا ما لا كاسو ادو بيغو بي وي هي راهي مراه حاجه كاسع اه مركز المركز الى لهورتق اي كتاب مفتو تو سير الى لهنا اني انا نفتي داس قف ان هين مانتا مرقاتي رب العالمين حوليه كفا بالنفسك اليوم عليك حصيبا وبالكرام الكاتبين الشهود مرقاة وحاكو غفره مطالما يعني تحصابي إيام ملايبتي واناك سينيدي واناك بانيدي أحماشا كاسوغرت حلق فقو مرقاة فرما هي أفكال الشرطينا مرقاة الرب يحبناه ليه انضيقي هذا فتنضيق بعملي ابنهي سيجيركي سادلا قاماها بالألواء هادلا waxa hadlo waxa ugu horeeyaa ¿م bilixda bawdada ee nabii sallallahu alayhi wa sallam ah luqta bilixda bawdada ee ugu horeeyda hadlayo haylan narbtu hadday ugu badan nabii maxadashiye sallallahu alayhi wa sallam al-fam wal-furq baqta waxa ugu qabara ee nar isku subay we zinede yaham labadaas mid قوموا يا عرب ووليبئدا لكم وسحقه كنت اناض اذنك الدفاع اشرى معركه يخن كاسليل والذكر不錯 قال تعالى إليه حولًا فى اليوم مرحبًا نُخْتَمُوا نَّوفَ افَقَالِمًا PAUL اهِنَه climb to하다 وрас numero رح 이� royalty ايديهم what say وهما أنراتهم الوصول اأركűdom ه grassroots بما SANBBY كانوا يناسين يقصونه, يقصونه اني الش dis applicable قال تعالى إليه حول شيئ ومن الرحله فهذا لو دمادي وبدشان ضايع مركه قفوا ولو نشاء هذان دوله حين ان ان في هذان دوله حين ان ان انبه كبترن او هذا في marka ququumada igreed marna laga maamayn magu walaa noqow hadan doon ila haylo ila haylo ladanasna wa tirila hayn ala aayni indohode indaqan wa masira mel golemba mare il berke hada ma a keen baahoo kay toro do wax aan ka dhigilaa sidii qabaad ko kale walo no shaahda dhorin hay la damasna waatri lahayn ala ayunah induhuud fa sabaqu sirab fa aradu an yasbiqu sirab markaas ay doonilaay isku day inay wadada aadah ila urifana yubsuru say wax war ka nur kan yanem aan aan an ku hadii ولو ارسله سبحانه ولو مشوهت دوري له لما سقمهم وبدلنا اياكم واغير له محل رجيده له لما سقمهم وبدلنا Ara makaanaatiin haala ay meesodu kusuwain gudu. Maana dache al makaan wax looreda ae zri wa bi macna makaan. A makaanaatihi makaan koodaegurgooda hare kuuwahi marka an ga yiihnu oo hal gabar wax waye waxay iraed saqna waxba lore jeda la ا فَرَاللَّهِ سَنَكَادِغِلَ أَمَا تَكَادِغِلَ إِنْ أَوْكَلَ لَأَذْهَبَنَّ حَرَكَتَهُ حَرَكَةً دَبْقَاقًا كَنَسِيرِ نَطْوِلِ لَيْسَ وَلَا مُشَاهِدًا دُونَ لَهُ لَمَّا سَقَنَهُ وَقَيَّرَهُ وَبَدَّلَهُ عَلَى مَكَانَتِهِمْ مَشَوْا بِحَالِ كُلِّ سَوَايِهِمْ فَنَصَبُوا مَعَائِنَ أَوْدِهِمْ مُضِيًّا تَقِ إِلَى الْأَمَامِ هَؤُلَاءِ وَلَا يَرْتَجِعُونَ مَرءُ صَلَابَتِه إِلَّا إِلَى الْوَرَاءِ إِلَى وَرَاءِ انْجِلَائِهِ هُوَ يَدْبِغُ مِمَّا تَكَادُ تَغْمُرُ امسا الهي وينا برلسك اميال تعالى ونهر ايه قدل من نفسه اوكي قال تعالى الهوحي هذه ايو قالوا حلوليه للكفاري قالوا هذه مدان جهنم والنار تي جهنم الله تي جهنم بي كنتم بي هاي جبتين الدونك تُوحي الدون إِن لَيْنِي لَوْهَا إِسْلَوْهَا اليوم بما كنتم بسبب كوركم اَHAN SHABBI AWA HATIN SAHATE KO GALA TAKFURUNA INA BAGALUHAN AK MARKA WAHT NAF MU GALA WA HA UHORAYA WA KAMIT A WA GALINADA AL YAWMA MANTA NAQTIMU WAD DABULAYNA ALA AFWAHI GALADA YA MUNAFIQIN TAFFAF YALKODA WA TUQALLIMUNA WA HUNA LA HAD بما دمد به كانوا أي أهائيين يكسبون إلى الشخصة قال تعالى إلهو حبيري ولو نشأوا هدان دون اللهين لقد دمسنا واطر اللهين على أعينهم من دهودة فاصطبقوا مركاس الدون اللهين إني ترتمان أي فأرادوا ويدون اللهين أن يستفقون إني أترتمان السراط والضلع فأما سلاب يبصرون وخوار كيام قال تعالى إلهو حبيري ولو نشأوا هدان دون اللهين لما سقناهم ايل اذ هبنا حركها حقد من كقابلهم يا ببقاقه هجره وكان كد الى انسه وحن كد له غفر يبان يب مصبر وحوي وغير يد بدري دو على مكانته مشور حال ان كل سبيه ايام بدلي له فما اضاعوا من سنوده مضيا تجد الى الامام هري لا اده ولا يرجعن مرس ولارته الى الوراء جبال الله سبحانه وتعالى الله عليه وسلم